ن ان الحمد لله س ونستغخره ت ع ونعود ي ن أن ن ه بالله شاء ر أ ف س ن وسيئات ومن يضل فلا له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له. وأشهد أن عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يهديه يضل شريك عليه أعمالنا الله فلا فلا هادله لا إلا الله لا محمدًا الله أن أن أن عبده من مضلله إله له صلى ش الله عز وجل بمناسبه اقتراب شهر رمضان صلى الله عليه وسلم بغناه جميعا وعندي ن لنا من ا المقبلين سيكون الحديث حول أحكام الصيام وكذلك ما حول وكذلك سيكون ي ت ل الخطر ق بصدقة و م قبل تتعلق بهذا خلاصات أيام رمضان وهناك ن و ع انتقاء واختيار لبعض المسائل حتى ندرك إن شاء الله فيما تبقى من الوقت بم ا ي ث م ت الشهر يثبت شهر رمضان ب ر ؤ ي ة الهلال من واحد ع د ل كل شهر له هلال أخراج ف إ ذ ا ر أ ى واحد عدل ث ق ة ر أ ى هلال رمضان فهذا يعني بذلك يصوم الناس أ و ب إ ك م ا ل ع د ة شعبان ثلاثين يوما ل أ ن ه يمكن أ ن تكون لك غ ي و م و أ س ب ا ب لا يرى فيها الا الهلال ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس يعني تكلفوا رؤيته تكلفوا النظر إ ل ي ه هل يرونه أ م لا تطلبوا رؤيته وتكلفوا النظر إ ل ي ه هل يرونه أ م لا راقبوا الهلال يعني قال ف أ خ ب ر ت النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ي ر أ ي ت ابن عمر ر أ ى ل ه ل ا ف أ خ ب ر النبي عليه السلام فصام وامر الناس بصيامه, صام من وأمر الناس بصيامة. هذا دليل على رؤيته الواحد وعن أ ب ي هريره رضي الله عنه أ ن النبي ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م قال صوموا لرؤيته لرؤيته, لرؤيته. لرؤيته. لرؤيه الهلال أ ي ل ر ؤ ي ة يعني للبعض ولو كان واحدا نفسر بمجموع النصوص و أ ف ط ر لرؤيته يعني ل ر ؤ ي ة البعض لرؤية الهلاله ب ع ض ا ل و أ ف ط ر ل ر ؤ ي ة البعض الهلال و أ ق ل ه م ايه اثنان ب ا ل ن س ب ة ليش افطار عيد اقلهم ايه اثنان والصيام قلهم ايه واحد فان غبي من الغباوه وعدم ا ل ف ط ن ة أ و غميه وبعضها ا غ م ي ة وبعضها عميه يعني كل هذا يفسر بعضها ا ب ع ض انه يعني لم تتضح لم, لم يرهلا واضحا بينه لغيم, لغيم أ و عمي على الناس أ و ل أ ي سبب من ا ل أ س ب ا ب ا ل م م ك ن ة التي تقع ف إ ن غبي عليكم ف أ ك م ل و ا ع د ة شعبان ثلاثين نكمل ع د ة شعبان ثلاثين وبعد ذلك نصوم آ ل ي ا ً ل ي ه ا أي وبعض الناس واذا راقبنا وما ث ل ً وما ظهر وهذه م س أ ل ة أ خ ر ى أنه قد يظهر في بلد آ خ ر ما ظهر عندك وكم ه ل ا ل في مئه دلائل ك ل ا ل واحد ي ر ى ه ذ ا ولا ي ر ى ه ذ ا لا تقل ا ل ا ه غبي وعميت عنه هذا الكلام س ي أ ت ي بعد قليل ب إ ذ ن الله عز وجل لذلك هذا هو العمل عند أ ك ث ر اهل العلم قالوا تقبل ش ه ا د ة رجل واحد في الصيام في الصيام كم رجل واحد وبه يقول ابن مبارك والشافع و أ ح م د وغيرهم رحمه الله ا ل ج م ي ع طيب ا ل آ ن في عندنا حديث إ خ و ا ن ي ف إ ن شهد شاهدان فصوموا و أ ف ط ر و ا كيف نتعامل ا ل حديث ا ل آ خ ر ف إ ن شهد شاهدان فصوموا ا ف ض هذا ليس في الحديث ا ل ح ق ي ق ة إ ن شهد شاهدان يعني أ ل ا تقبلوا ي ه ش ه ا د ة الشخص الواحد و إ ن م ا هذا الكلام هو ع ب ا ر ة عن استنباط أ و تسمى بالاصول بلاد المفهوم في د ل ا ل ة المنطوق النطق والكلام بين النهي ن ي عن مثلاً يعني لو جاء إنهي عن قبول الشاهد الواحد بلفظ وحرف بين هنا يقال دلاله ة منطوق ا ي د ل المنطوق ة ايه؟ ل ولكن هنا إ ن شهد ا ش ا ه د ا ن ي ف ص و ن وافطر هذه ي س م و ه ا د ل ا ل ة المفهوم ف وليس في النص أ ل ا تقبل الشهاده لاننا اخذنا جواز أ خ ذ ش ه ا د ة الواحد وقبول الواحد من خلاله الحديث المتقدم الحديث ا ل آ ن في الذكر السابق ولذلك حديثي هناك يعني حديث ابن عباس ب ن عمر رضي الله عنهم اجمعين المذكورين يدلان على قبوله بالمنطوق د ل ا ل ة المنطوق أ ر ج ح من د ل ا ل ة ايش المفهوم يعني إ ذ ا في شيء استنباطي ف ه م منه فهما وشيء بالنطق بالحرف والنص واضح يعطي الحكم بشكل واضح غير ق ض ي ة ايش الفهم ولا سيما أ ن هنالك نصوصا اخرى دلت على قبول الشاهد الواحد فينتهي ا ل أ م ر بهذه ا ل ط ر ي ق ة بلاش نتشعر خلينا يعني خلينا حي... ب... اذا ل ل ه ي ك ر ذ ا ر أ ى الهلال اهل بلد هل يلزم سائر البلاد ا ل م و ا ف ق ة ر أ ى الهلال اهل ب ل د مثل ا ل س ع و د ي ة في ا ل ح ج ا ز راوا ل ه ل ا ل هل يلزم سائر البلاد ولا خ ل ص كل الناس يعني يعني هل هناك إ خ ل ي م ي ه إ خ و ا ن ي في ا ل إ س ل ا م لا ي ما في ح د و د ي ة يعني و أ ن ت م تعلمون يعني حتى في السابق مثلا كان هناك حدود بين يعني حتى بعض الناس قائمين على ا ل حدود صار تبادل حتى في بعض المناطق ا ل ح د و د ي ة في بعض البلاد ا ل ع ر ب ي ة و ا ل إ س ل ا م ي ة أ ل ي س كذلك يعني في البلدين كما قيل في تاريخ معين جاء تعميم انه لو س م ح ت ه الذي يريد الانضمام مثلا الاردن تفضل نمام ا ل س ع و د ي ة الان نريد نعمل حدود إيه؟ الان نريد إيه؟ انتهى ان ه يكون يعني في حد لانه كانت الامور هنا اقارب هنا اقارب يذهب هنا الى هناك مثل د ر ع ة و ا ل ر م ث ة مثلا يعني وفي السعودية كذلك يعني اصبح تبادل بين يعني المناطق المعروفه ما تسمى بالدر الجهه عقبه وبين المناطق ا ل ق ر ي ب ة من تبوك إ ل ى آ خ ر ه ما في عندنا مناطق ح ق ي ق ة إ ق ل ي م ي ة و ح د و د ي ة في, في, في, في المسمى الشرعي أه؟ الشرع لا يعرف يعني بهذه ا ل ط ر ي ق ة و إ ن كان ح ق ي ق ة يعني في ن ه ا ي ة ا ل أ م ر س ت أ ت ي م س أ ل ة أ خ ر ى إذا يعني أ ص ر الوالي في م ن ط ق ة م ع ي ن ة أ و ا ل ع ا ك م على أ ن يكون عنده رمضان والصيام أ و يكون عنده العيد أ ي م س أ ل ة أ خ ر ى نتطرق اليها ب إ ج م ا ل بعد ذلك لكن إ ج م ا ل ا إ ذ ا ر أ ى الهلال أ ه ل البلد فيلزم ا ل م و ا ف ق ة في البلاد ا ل أ خ ر ى ل أ ن الهلال هلال واحد والهلال قد يرى في مكان ولا يرى في مكان آ خ ر اليوم ا ل ل ي ل ة هذه روحي م م ك ن ناس يعني اخرون بالليل الثاني راوه ومن راى ح ج على من لم يرى ومن علم ح ج على من لم يعلم وكل هلال ى واحد ما في ميه إ ل ى ا ل لكن ن ا س يرونه و ن ا س لا يرونه ف... فالخطاب قول النبي عليه السلام صوموا ل ر ؤ ي ة و أ ف ت ر و ا ل ر ؤ ي ة ه و خطاب لجميع ا ل أ م ه مش خطاب للاردنيين يعني ا ل أ ر د ن ي ي ن في حدود ا ل أ ر د ن واللبنانيين في حدود يعني لبنان والسوريين في حدود سوريا لا يا إ خ و ا ن ي ليس هذا و إ ن م ا الخطاب ب ا الله ا ر ك فيكم ل ا ل ح ق ي ق ة لهذا عالمي خ ط ا ب لجميع ا ل أ م ه كما أن رؤية أو كما إن رؤية ك م ان ر ؤ ي ة الواحد ر ؤ ي ة ل أ ه ل البلد ف ر ؤ ي ة أ ه ل البلد لعموم ا ل أ م ه ر ؤ ي ة أ ه ل البلد لكل ا ل ب ل د ر ؤ ي ة الشخص الواحد ر ؤ ي ة لمن ل أ ه ل البلد ر ؤ ي ة الواحد رؤيه ل أ ه ل البلد ر ؤ ي ة أ ه ل البلد رؤيه لاهل البلد هذه ا ل ق ا ع د ة و ا ل د ل ي على ذلك صوموا لرؤيته و ا ف ط ر ا لرؤيته بعضهم قالوا كذا م س ا ف ة قصر وإذاً ليس هناك دليل النص عام سوم ا لرؤيته وافضل رؤيته ما حدد إيه المكان فالذي يبلغه انه رؤي ثبت في حقه من غير تحديد بمسافه ة أصلا ليس ن اصلا ك تحديد لمسافة أ فحديث سوم ا لرؤيته وافضل رؤيته خطاب لجميع ه م من راى في أ ي مكان كان ذلك ر ؤ ي ة لجميعهم هذه ا ل م س أ ل ة ا ل آ ن بعضهم استدل هنا مهم جدا يا اخواني على الانتباه ا ل ح ق ي ق ة لهذه ا ل م س أ ل ة و ا ت ف ق ه فيها م ع ر ف ة الحق و ا ل إ ج ا ب ة عن التساؤلات استدل من ر أ ى أ ن ل أ أن ه ل كل ل أ ه ل كل بلد رؤيتهم استدل بماذا و أ ن ه لا يلزمهم رؤى غيرهم استدل بحديث كريت حديث كريت نص ك ا ل ا ل ل ف ض ب ن ت ا ل ح ام ر ث أن أ الفضل بنت الحارث بعثته الى م ع ا و ي ة بالشام رضي الله عنه أ ج م ع ي ن قال فقدمت الشام أ م الفضل أ ر س ل ت م ع ا و ي ة إ ل ى الشام قال أ ر س ل ت إ ل ى م ع ا و ي ة أ ر س ل ت ام الفضل أم بنت الحث بعدت ك ر ي ب ة إ ل ى معاويه بالشام قال فقدمت الشام فقضى ا ل ح ا ج ة التي أ ر ا د ت ه ا م الفضل وقال استقل علي رمضان يعني ظهر عليه لا رمضان و أ ن ا بالشام من هو هذا نعم قال ف ر أ ي ت الهلال ل ي ل ة ا ل ج م ع ة راى قريب هلال متى ل ي ل ة ا ل ج م ع ة ذهب إ ل ى ا ل م د ي ن ة في آ خ ر الشهر سفر هذا قال ف س أ ل ن ي عبد الله بن عباس رضي الله عنه بعد ن ذكر هلال ا ر أ ي ت م هلال قال قريب ر أ ي ن ا ه ل ي ل ة ا ل ج م ع ة ف أ ن ت ر أ ي ت ه قال نعم ر أ ى الناس وصاموا وصاموا ع ا و ي ه قال س ي د ن عباس رضي الله عنه لكنا ليلة السبت ر أ ي ن ا ه ل ي ل ة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أ و نرى قالوا طيب ما بتكتفي ب ر ؤ ي ة م ع ا و ي ة و ص ي ا م ي قال لا هكذا أ م ر ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم ح ق ي ق ة هذا يعني أ س ل ما يكون و أ ص ع ب ما ه في شبهات يعني أ و نعذر من يرى تعدد, إيه؟ أو تعدد يعني الرؤيه أ أو ه ل ل ة تعدد ا للاهله ا تجوزا ما كما هلال واحد في أقول تعدد ا ل ر ؤ ي ة ولكن حقيقه من ي ت أ م ل هذا النص يجد فيه كالات ا ل خ ل ا ص ة أ ن ق ر ي ب ة ر أ ا ل ه ل ا ل ل ي ل ة الجمعه قدم ا ل م د ي ن ة في آ خ ر الشهر ابن عباس رضي الله عنه راينا ل ي ل ة السبت فلا الفقهاء نزال نصوم حتى نكمل ايه؟ ثلاثين الهلال الآن هذا الكلام تكلموا كلاما جميلا نراه تناقشوا هذا نصوم يعني نرى أو وكذا حتى حصل يعني في ح ق ي ق ة إ ف ا د ا ت وتوجيهات خلاصه القضيه كالعاده ليس الحديث فيه يا اخواني الحديث هنا محصور بماذا يقول لا نزال نصوم عن صيام المستقبل إيه؟ وليس عن عن ب د ا ي ة الصيام وليس الحديث عن تعدد الرؤيه ليس الحديث عن تعدد الرؤية تعدد عن ماذا سنفعل لان ابن عباس رضي الله عنهما ل قال لكن ر أ ي ن ا ه ا ي ة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين أ و ن ر ى أ ي ل ي ه هذا كلام غلط هذا الحكم الشرع فيه نص هذا هو يعني حديث النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين أ و نراه ى أ اي ا م ثمان و ع ليله ن ي و م إ ي ش راح نعملوا بدهم يقضوا اليس كذلك إ ذ ا كان مجموع الصيام ثمان وعشرين يوما ايش راح ن ع م ل و لا بد أ ن نقوى يوما للشهر عشرين او ثلاثين ت ر ن ل اين ل ت ف ز ي ولا في وسائل يعني الاخبار ر أ ى او سافر وتمكن أ ن يذهب إ ل ى ا ل م د ي ن ة بكذا ا ل آ ن ليس هناك من أ م ر واقعي و ا ل ج م ا ع ة بالشام ر أ و ه ا ل ه ليش ا يعملوا سموا ولا ما سموا واللي ب ا ل م د ي ن ة ا ل ن ب و ي ة ر أ و ه بعد ه ا ب ل ه م ليش يعملوا وما ج ا ء ه م ا ل خبر ليش العمل ما في مجال إ ل ا هذا ي ي ب د أ قبل هذا, هذا, ب... يعني... أنا... هذا يعني أليس يبدأ هنا يعني هذا ل ي ل ة ا ل ج م ع ة معنى ذلك أنه يوم الجمعه ة يصوم و ذ ل ي ل ة السبت معنى ذلك يوم السبت اذن في فرق يوم وما في سبيل إ ل ا هذا لكن لو كان في إ ذ ا ع ا ت وجوالات ورسائل ووسائل الاتصال والتقنيات ا ل م و ج و د ة هل يختلف ا ل أ م ر ولا يختلف لا والله أ ن تخليكوا هذا مستحيل إ ذ ن الحديث حول موقفه من الصيام وعدد ا ل أ ي ا م وهذا صحيح وصف للواقع ل أ ن ه لا يستطيع م و ا ف ق ة اهل المدينه واهل الشام كذلك في هلال العيد حتى في هلال العيد ا ل آ ن لبعد المكان سيكون نفس ا ل ط ر ي ق ة من راى الهلال ايش راح يعمل يستر ويعدي ا ل أ ي ا م يغتصبها اذا كان أ ق ل من ت س ع ة وعشرين يوما عليه القضاء ع ي ه ا ا ل عليه لا بد ان يكمل يعني يقضي ما في اشكال وقول ابن عباس رضي الله عنهما لا ن ز ل ن ص ب ت ه من ا د ي ن او نراه هذا يعني ل أ ن ن ب ي عليه السلام موضح الحكم إيه؟ ب ر ؤ ي ة الهلال فان لم ير ى الهلال ف ب إ ك م ا ل ع د ة الشهر ثلاثين يوما فلما قال يعني ابن عباس رضي الله عنه قال هكذا أ م ر ن ا رسول الله ايش ه وسلم إ ي أ م ر ن ا إ ن نستمر الصيام حتى يرى الهلال أ و إ ك م ا ل ع د ة الشهر أ ي واضح إ خ و ا ن ي يحسب ا ل ف ر ه تحسب, تحسب ا ل ف ر ق ي ة ليل نهار نهار ليل يعني عندنا ليل انهم نهار ع ن د نهار ا ن عندهم ليل هذه تحسب الفرقيه حتى بعض النصوص ستاتي هذا اذا اغمي هلال ا ش و ا ل و أ ص ب ح الناس صياما هذا ج و ا ب قال عن أ ب ي ع م ي ا بن أ ن س ا بن مالك قال حدثني عمومتي من أ ن ص ا ر من أ ص ح ا ب رسول الله عليه السلام رضي الله عنهم اجمعين قال أ غ م ي علينا هلال شوال ف أ ص ب ح ن ا ص ي ا م ا فجاء ركب من آ خ ر النهار فشهدوا ا عند النبي عليه السلام أ ن ه م ر أ و ا الهلال ب ا ل أ م س ف أ م ر ه م رسول الله سلم أ ن يفطروا و أ ن يخرجوا إ ل ى عيدهم من الغد. هذا له ع ل ا ق ة في ح د ي ث ك ر ي ب ولا لا الربط كان مجال استدراك مجال في التوقيت ر أ و ا أ خ ب ر و ا انهم ر أ و ا بالامس ف أ م ر ه م عليه السلام أ ن يفطروا إ ل ى أ ن ما في العيد بتوقيت و أ ن يخرجوا الى عيدهم إيه من, الغد. من الغد طيب هذه المسألة ا ل آ ن عندنا م س أ ل ة أ خ ر ى اللي هو طيب أ ص ر ت د و ل ة اختصمت الدول يعني مع ب ا ر غ ا ل أ س ف وتفرقت على لا أ ق و ل يعني بقيت على ك ل م ة و ا ح د ة وان تفرقت هذه الدول على ع د ة أ ش ي ا ء ف أ ن ا ما في عندنا سبيل إ ل ا أ ن ن ن ض ي قول النبي عليه السلام الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون و ا ل أ ض ح ى يوم ت ل ح و ن فهنا ا ل ح ق ي ق ة يعني من باب عدم انقسام أ ه ل البلد على بعضهم البعض و إ ل ى أ ن تجتمع الدول ا ل إ س ل ا م ي ة على ذلك فايش يقول شيخنا, يقول شيخنا رحمه الله ف إ ن ي أ ر ى على شعب كل د و ل ة أ ن يصوم مع دولته ولا ينقسم على نفسه فيصوم بعضهم معها وبعضهم مع غيرها تقدمت في صيامها أ و ت أ خ ر ت لماذا في ذلك من توسيع د ا ئ ر ة الخلاف في الشعب الواحد كما وقع في بعض الدول ا ل ع ر ب ي ة منذ بضع سنين ع على ن نفس ي ايش اللي بيحصل اخواتي اذا انقسمت نفس الدولة على بعضها البعض اليوم ناس صايمين مصلى امقسمت اليوم مفترون بعضها اخرون بكرة ثاني هؤلاء يصلون قيام رمضان هؤلاء يذهبون لا هؤلاء اليوم الثاني هؤلاء قبلهم يصلون تكرار م ص ل ة تكرار يعني ص د ق ة الفطر لا هؤلاء يخرجون هؤلاء صائمون هؤلاء هؤلاء يقولون نحن في, ثني في ثاني من شوال يجوز ا ل آ ن الصيام هؤلاء نحن ن اليوم في ا ل أ و ل من شوال لا يجوز ايه الصيام وقد تكون هذه ا ل أ م و ر في ا ل أ س ر ة ا ل و ا ح د ة اليس كذلك هل هذا ج م ي ن ولا كيف ليس بجيد فلذلك الحديث هذا ر ح م ة الصوم الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون ا ل غ ض ح ى يوم تضحون لذلك حتى ا ل إ ن س ا ن لو ر أ ى هل يصوم أ و افطر إ ذ ا ر أ ى الهلال وحده لا نعم الحديث. صوموا الحديث للرؤيته للرؤيته وأفطروا لكن مهم جدا أ ن نجمع بين الحديثين الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون و ا ل أ ض ح ى يوم ت ض ح و ن واضح اخواني يعني على افتراض أ ن شخصا عرف ب أ ن ه هذا ليس ب ث ق ة يعني وراء الهلال وكان في علم الله صادقا في علم الله صادقا لكن هذا الرجل غير موثوق به ا ل آ ن هو في حق نفسه لا ينبغي أ ن يصوم خ ل الصوم ص ا يوم تصوم والفطر يوم تفطر و ا ل أ ض ح ى يوم تفطر لذلك هذا يا اخواني ح ق ي ق ة يجرنا إ ل ى شيء يحتاج إ ل ى درس مستقل وهو、أحبه.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 في كثير مما اردتم لكان العنط و ا ل م ش ق ة والحرج فالشرع إ ذ ا كان على كيفك على كيف يعني ف ك م ي ب ا ل ل ه ج ة ا ل ع ا م ي ة يعني على رغبتكم ومزاجكم هنا العنط والحرج والشد و ا ل م ش ق ة ولو اتبع الحق و أ ه و ا ء ه م لفسدت السماوات و ا ل أ ر ض ومن ف ي ه ا ف إ ذ ا ايش الحل نحن أ ن نطوع أ ن ف س ن ا للشرع و لا أ ن يطوع الشرع نفسه لنا ف ا ل إ س ل ا م هو الاستسلام لله و ليس ا ل إ س ل ا م أ ن يستسلم لنا لكن الديانات ا ل م ز و ر ة و ا ل ز ا ئ ف ة هي التي تستسلم ل ه لرغبات و اهواء الناس يعني دين على مزاجك دين يشبع أ ه و ا ء ك و رغباتك ولا حول قوتها واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعندتم العنف والشقه والشده والحرج واضح فهذا يا اخواني فلذلك بعض المسئولين لا, لازم كلام و ا ن ت تصوموا س ر ومش عارف إ ي ش هذا كلام ليس ب ا ل ص ا ل لكن الشيء المتعلق بتاسعها و ع ش ر ا ء هذا مستقل ي ع ليس فيه عبادات ج م ا ع ي ة واضح ليس فيه ما فيه ش ك ا ل يعني م س أ ل ة تاسعاء و م س أ ل ة ع ش ر ا ء يعني هذا عباده ا ن ف ر ا د ي ة وليس بواجب أ ص ل ا أ ن تصوم يعني هذه ا ل آ ي ه الان م س أ ل ه تتعلق ا ل ح ق ي ق ة ببعض ا ل أ م و ر ا ل م ت ع ل ق ة ب ا لا ص ي م ل ا بد إخواني من امور تتعلق بالصيام وذلك أ ن يجمع ا ل إ ن س ا ن ا ل س و م قبل الفجر يعني أ ن يحكم ا ل ن ي ة و أ ن يعزم لا بد من تبيه ا ل ن ي ة قبل الفجر بالليل و إ ل ا فلا صيام له قال عليه السلام من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له طيب لو قال إ ن س ا ن أ ن ا ن و ي ت على في قلبي مش قلي باللسان على صيام رمضان、كله. كلنا ك ل ينبغي أ ن ننوي صيامه رمضان ولكن كيف ي ب ي ت ا ل إ ن س ا ن نيه ن ا ل ك ق ر ا ء ن في ت ب ي ت ا ل ن ي ة ا ل ن ي ة تتجدد تلقائيا يعني كيف ستجد اليه لا يمكن ا ل إ ن س ا ن أ ن يبيت اليه لكن غالبا ً ا ل ن ي ة ربما تكون ب أ و ل ل ي ل ة و ربما ب آ خ ر ليله ة إ ي حتى لا يكون س ي ا م شك واضح غالبا ً يعني يلزم ا ل إ ن س ا ن المتابعه اما الباقي فغالبا ً يكون أ ل ي ا ً كيف ذلك والله ي اربط أ لنا ا ل س ا ع ة ضع الجوار على ا ل س ا ع ة كذا اشتروا لنا أ ك ل ل حد يتسحر إيه؟ الله يعيننا على صيام ا ل غد والله الان الجو حر إ ي ش معنى هذا ن ي واضح ه ذ ل ق ر ا ء ة يعني فرقعه على كل حال لا بد من إ ج م ا ع النيه ق ب الفجر لذلك إ خ و ا ن ي لا تنم م س أ ل ه مهمه جدا لا تنم في ا ل ل ي ل ة التي يكون فيها ا ل م ر ا ف ض ة إ ل ا وقد نويت ايه عرفت إ ن ه غدا رمضان أ م لا ل أ ن ه إ ذ ا نمت آه؟ آه. آه. نمت بعدين طلع عنا على الفجر إ ذ ا صليت الفجر هذا نسال الله ان صلي الفجر جميعا يعني ممكن إ ن س ا ن يكون عنده ضرب أ و شيء أم ك ذ ا ويا جماعه ايوه ليش صيام ولا ما في صيام أ ي ن الحديث من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا بد من إ ج م ا ع واضح فهنا يلزم م ت ا ب ع ة ا ل م ر ا ق ب ة وكذلك في العيد حتى يعلم أ ن ه ينوي الصيام ولا لا ينوي ايه و الصيام صيام التطوع ايش الدليل يعني السابق من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام ه ل ا اما صيام التطوع فالامر في فيه اوسع يمكن لمن لم يبيت ن ي ة من الليل ان ينوي ذلك من النهار عن عائشه رضي الله عنها قالت قال لي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ذات يوم يا ع ا ئ ش ة هل عندكم شيء قالت يا رسول الله عليه السلام ما عندنا شيء قال ف إ ن ي صائم ما أ ج م ل هذا الحديث ت ع ل م بعض الناس ا ل ح ق ي ق ة ولاسيما من أ ه ل الرفق والتشيع إ ذ ا كان يتشيع ا ل أ ه ل البيت يتخلق ب أ خ ل ا ق النبي عليه السلام ليس ع ن د ه شيء في البيت هل عندنا شيء ما عندنا شيء ما ع ن د النبي عليه السلام ما عنده شيء يقول ف إ ن ي صائم ف إ ن ي صائم فعذب من العلماء قالوا يجوز صوم النافله ب ن ي ة من النار قالوا طيب متى الوقت ح ق ي ق ة يعني رجحوا أ ن ه قبل الزوال هذا باجتهاد قبل الزوال ل أ ن ا ل ق ض ي ة م ط ا ط ة يعني ممكن تسحب حتى قبل الغروب ب خ ل ي ل هو ما يكون ناوي أ ص ل ا ً يعني يكون نايم عصيمه على كل حاله عباره عن راي والله تعالى من يرخص لهم في الفطر وتجب عليهم الفديه في إ خ و ا ن ي يعني الفطر يرخص الفطر أ ن يفطر يعني في رمضان يرخص للشيخ الكبير و ا ل م ر أ ة العجوز والمريض الذي لا ي ر ر ج ب ؤ م ن شفاءه ولا يرجى بره فهذا ي ر ح ش له ان ف ت ر ويطعم عن كل مكان كل يوم م س ك ي ن ة واضح يطعم مكان كل يوم إيه مسكينه لذلك في حديث أ ن س رضي الله عنه أ ن ه يعني ضعف في الصوم عالم فصنع ط ف ن الثريد ودعا ثلاثين مسكينا فاشبعهم, ثلاثين مسكيناً فأشبعهم. طيب هنا عطاء يقول سمع ابن عباس رضي الله عنهما ي ق ر أ وعلى الذين يطيقونه فليه طعام مسكين قال ابن عباس رضي الله عنهما ليست بمنسوخه والشيخ الكبير و ا ل م ر ا ة ا ل ك ب ي ر ة لا يستطيعان أ ن يصوما فيطعمان مكان كل يوم المسكين طيب خلينا نلخص ا ل ق ض ي ة ا ل ح ق ي ق ة ايها ا ل ا خ و ة ا ل أ ح ب ة ك ا ل آ ت ي عندنا نصان آ ي ة آ ي ة وعلى الذين يطيقونه ف د ي ة طعام مسكين و ا ل آ ي ة ا ل أ خ ر ى فمن شهد منكم الشهره فليصم أ ف ا د ت ا ل أ و ل ى وعلى ذ ي ن يطيقونه يطيقون الصيام ف د ي ة طعام مسكين أ ف ا د ت التخيير أ و ل ا من شاء افطر مع ا ل ف د ي ة ولو كان قادرا على الصيام و حر يريد يصوم يصوم أو يطعم عن كل يوم مسكينه بدليل وعلى الذين يطيقونه ف د ي ة طعام مسكين فلك أ ن تصوم ولك أ ن تفطر مع الفديه ونسخ ذلك بالايه الثانيه وجوب الصيام القادر اللي ي شهد الشهر شهد الشهر, الشهر اللي فليصمه الشهر رجل كبير لا يستطيع ايش يعمل هذا يفتر ويقدم الفديح واضح اذا هما ايتان وعلى الذين يطيقونه فديه طهاره المسكين كانت هذه للجميع من شاء صام ومن شاء افطر مع الفديح ا ل آ ي ة ا ل ث ا ن ي ة فمن شهد ا منكم الشهر فليصم ن س خ ة ا ل أ و ل ى بقي يعني الذي لا يقدر بقي ايش طبعا على ا ل آ ي ة ا ل أ و ل ى لن لم تنسخ على... لمن ل لم... أ ص ح ا ب ا ل أ ع ذ ا ر من لم يستطع والذي ي خ د ر نسخت بقوله فمن شهد منكم الشهره فليسطع واضحه هذه ا ل ن ق ط ة كذلك الصحيح الذي يخاف المرض بالصيام يفطر والذي يغلب الجوع والعطش ويخاف الهلاك, الهلاك يلزمه خ ا ا ف ه ل ل ا ك ي أ ن يفطر و إ ن كان صحيحا مقيما وعليه القضاء ولا تقتلوا أ ن ف س ك م إ ن الله كان بكم رحمه ع م ر بن العاص رضي الله عنه صلى بالناس إ م ا م ا وكان ج ن و ب اتيما ا وصلى بالناس جنبا و وما سكت وخبر بعض الناس ف ب ل غ ذلك النبي عليه السلام قال الله يا رسول الله, الله ولا تقتلوا أ ن ف س ك م إ ن الله كان بكم رحيما ف أ ق ر ه النبي عليه السلام على هذا الاستدلال وعلى هذا الفهم وعلى هذا الاستنباط وعلى العمل الذي ف ع ل ه وقال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج يعني إ ذ ا ر أ ى ا ل إ ن س ا ن أ ن ه قد يؤدي به الصيام إ ل ى الهلاك ما جعل عليكم في الدين من حرج بل إ ن ه يغثم إ ذ ا بقي وتعرض إ ل ى ا ل أ ذ ى او الهلك أ م ا ب ا ل ن س ب ة للمسافر ف إ ن ه يعني له أ ن يفتر ف ع د ة من أ ي ا م أ خ ر ى وفي الحديث غزونا مع رسول الله عليه السلام يقول أ ب و سعيد رضي الله عنه غزونا مع رسول الله عليه السلام لست ع ش ر ة مضت من رمضان فمنا من صام ومنا من أ ف ط ر فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر عليه على الصائم وعن ح م ز ة ا بن عمرو ا ل أ س ل م ي رضي الله عنه ا ن قال ن ب ي عليه السلام أ ص و م في السفر وكان كثير الصيام فقال إ ن شئت فصم وان شئت ف ا ف ت ر وفي ر و ا ي ة قال إ ن ي أ ج د بي ق و ة على الصيام في السفر هل علي جناح ما شاء الله بيسالوا عن ا ل ع ب ا د ة و ا ل أ خ ذ ب ا ل ع ز ي م ة وبيستفصلوا و ب ي س ت ف ص ل و ا ب ي خ ا ف ي ك و ن في إ ث م علي جناح الناس ا ل آ ن متدور على مقصد أ ي ط ر ي ق ة والله شفنا واحد يفتينا في جوز ل ن ه ا ي ا ه فهل علي ه جناح فقال الاسلام هي رخصه من الله فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح فاذا ا ل ق ض ي ة تفيد التخيير لا التفضيل من شاء صام ومن شاء افقر ا ل آ ن العنوان مره ة ثانيه ايهما افضل المريض والمسافر الفطر ام الصوم اذا لم يجد المسافر او المريض مشقه في الصوم جاز له ان يصوم إ ذ ا لم يكن ذلك م ش ق ة عليه في الصوم نزل ونصر و إ ن وجدا أي المسافر المريض وجدا ا ل م ش ق ة فعليهما أ ن يفطرا حديث أ ن س رضي الله عنه قال كنا مع النبي عليه السلام في السفر فمنا الصائم ومنا ا ل م ف ط ر قال فنزلنا منزلا في يوم حار أ ك ث ر ن ا ظلا صاحب ا ل ك س ة يعني اللي بتظلل بالكساء ومن ن م ن ي ت ق الشمس بيدل ه ا ل ي م ع ه ك س ه او اي شيء تغطفي ب ت ه ولي ا ل ايش ب ي د قال فسقط ا ل ص و ا م يضعفه م وقام ا ل م ف ط ر و ن فضرب و ابني ا ل و س ق و ا ا ل ر ك ا ب يعني الابل ا ل ي س ا ر عليها ايه و س ق و ا ا ل ر ك ا ب فقال عليه السلام ذهب ا ل م ف ط ر و ن اليوم بالاجر ايه ذهب ا ل م ف ت ر و ن اليوم بالعلم ل أ ن ه جمعوا بين يعني, يعني كان استطاعوا انهم ايش يقومون بخدمه ة ا ل خ د م ة و خ د م ة اخوانهم ومصالحه ا ل ع ا م ة وكذا لو ت ل ص ه ايش بدو يصير ع اتيت ابا سعيد رضي الله عنه وهو مفتور عليه فلما ا ط ع ح هذا الحديث يعني بهذا المعنى لكن نريد الان نذكر حديث جابر يعني هذا حديث ابي سعيد اخر انكم مصبحو عدوكم والفطر اقوى لكم, الفطر أقوى لكم كانت عزمه عزم عكسه ا ل ر خ ص ة ف أ ف ط ر ن ا ثم قال لقد ر أ ي ت ن ا م س و م ه عن ابيه السلام بعد ذلك في السفر يعني ا ل ق ض ي ة يرجع فيها ا ل م ش ق ة ام ليس ه ن ا ك ه ي مشقه حديث جابر رضي الله عنه أ ن رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام خرج عام الفتح إ ل ى م ك ة في رمضان فصام حتى ض ل ر كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح دعا بقدح من ماء فرفعه, ما فرفعه حتى نظر الناس إ ل ي ه ثم شرب فقيله بعد ذلك إ ن بعض الناس قد صام فقال اولئك ا ل ع ص ر هذا يحمل ع ل ي ه أ و ل ئ ك العسر على من شق عليهم على من شق عليهم أ ي ه ا الاخوه هل يجوز الفطر إ ذ ا نوى ا ل صيامه مقيم ثم سافر نهارا يعني من المعلوم إ خ و ا ن ي ب ا ل ن س ب ة ل ق ض ي ة السفر ب ا ل ن س ب ة ل ل ص ل ا ة لا تمضي عليه أ ح ك ا م السفر إ ل ا إ ذ اذا ه ايه ل ب ن مغادره في البنيه أ م ا بالنسبه للصيام فالامر مختلف إ ذ ا نوى المرء الصيام أ و شرع فيه ثم سافر أ ث ن ا ء النهار جاز له الفطر حتى بعد الفجر مباشره عن محمد عن محمد وهو ابن كعب أ ن ه قال اتيت أ ن س ا بن مالك رضي الله عنه في رمضان وهو يريد السفر وقد رحلت له ر ا ح ل ة ه ج ه ز ة الراحل ولبس ثياب السفر فدعا بطعام ف أ ك ل فقلت له س ن ة فقال س ن ة ثم ركب وعن عبيد ا بن جبير قال ركبت مع أ ب ي ب ص ر ة الغفاري في س ف ي ن ة هذا يعني ا ل آ ن نص آ خ ر يوضح لنا على ج و ا ش ه يا شخواني ا ل إ ف ط ا ر وهو عبي حديث أ و أ ث ر عبيد وهو حديث نعم الفرد بن جبير قال ركبت مع أ ب ي ب ص ر ة الغفاري في س ف ي ن ة من ا ل ف س ط ا ت في رمضان فدفع ثم قرب غداء ثم قال ا خ ت ر ط فقلت الست في البيوت ايش عارف في البيوت على اعلى اي شيء على ا ل ص ل ا ة اعتادوا ب ا ل ص ل ا ة القصر واحكام السفر ايش بعد انتهاء من البيوت قال استغلوا فقال ابو ب ص ر ة اراغبت عن س ن ة رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يعني ايه س ن ة قبل م غ ا د ر ة البيوت ولو كان ايه نهارا و لذلك و كان نهار ا ل كلام يعني ابو عيسى الترمذي عقب هذا الحديث يقول وقد ذهب بعض أ ه ل العلم إ ل ى هذا الحديث وقال للمسافر أ ن ي ف ت ر في بيته قبل أ ن يخرج وليس له أن يخسر ان ل ل ليس له ص ا ة أ يقصر ا ل ص ل ا ة حتى يخرج من جدار ا ل م د ي ن ة أ وهو قرية و قول إ س ح اسحاق ق قول إ ابن ي إ ب ر ا ه ي م واضح طبعا ً في عنا ر س ا ل ة تصحيح حديث إ ف ط ا ر الصائم قبل سفره بعد الفجر يمكن أ ن ت ق ر أ يعني فيها فوائد ج م ي ل ة نعم حتى الشيخ نعم ل ي ر ح ه شو بقول كتاب تصنيع حديث افطار الصائم قبل سفره بعد الفجر يقول و له ا ل شاهد ا ل ق ر آ ن الكريم و ا ل س ن ة أ م ر ا ل ق ر آ ن فهو قول الله عز و جل فمن كان مريضا أ و على سفر فعده ت من أ ي ا م أ خ ر ى قال على سفر ب ش م ل اللي ب ت أ ه ب للسفر يعني كلمه أ ن ت على سفر إ ذ ا أ ر ا د السفر إ ذ ا ت أ ه ب للسفر هذا في إيش في الصيام في أ ح ك ا م الصوت نعم متاهب أ ه ب ل أ يريد أ ن يسافر الاثنين مثلا خلاص في عنده نيه ن الاثنين مبيت من ع د ة من, من ف ت ر ة يوم الاثنين ب د أ ي ل ا ه جهزوا لي الامك جاهز وكذا له أ ن يفتوح ب ا ل ن س ب ة هنالك نهي عن صيام يوم الشك لا يتقدمن أ ح د ك م رمضان بصوم يوم أ و يومين إ ل ا أ ن يكون رجل كان يصوم فليصم و اليوم و م ذلك ل ي ف ص ذلك اليوم, فليصوم ذلك اليوم. وفي الحديث من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم هذا من ا ل أ د ل ه استدل بعض ا ع ل م ا ء على قضيه اذا تزوجت النصف من شعبان لمن كان له ع ا د ة كان قد اعتاد الصيام ان يصوم حتى بعد النصف من, من شعبان يوم الاثنين الخميس أ ي ا م ألف النصف الثاني من شعبان كذلك منهي عنه إ ذ ا انتصف شعبان فلا ت ص و م ه لكن إ ل ا يعني في الحديث لا يتقدمن احدكم أ رمضان بصوم ا ل بصوم يوم أ و يومين إ ل ا أ ن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم واضح أ ي ه ا ا ل ا خ و ة الوصال في الصوم طبعا في نهي عن الوصال في الصوم اياكم والوصال لماذا ان ابي ي ط ع م ن ربي ويسقين فكلفوا يعني من ا ل أ ع م ا ل ما تطيقون يقول إ ي ا ك م ا ل و ص ا ل إ ي ا ك م ا ل و ص ا ل إ ي ل انك تواصف قال إ ن ي أ ب ي ت ي ط ع م ن ربي ويسقيك فاكلفوا من العمل ما تطيقون أ ف ا د هذا التحريم الوصال لكن ورد ما يدل على جواز ا ل م و ا ص ل ة حتى السحر في الحديث لا تواصلوا ف أ ي ك م أ ر ا د أ ن يواصل فليواصل حتى إيه حتى السحر وهذا اخواني السحر حتى السحر يعني اللي هو قبل الفجر ايوه وهذا نعم هنا من ا ل أ ي ا م المشروعه صيام ثلاثه ايام من, من كل شهر بشكل عام طبعا م م ك م فقط على رمضان يعني نتكلم يعني في أ ن و ا ع للصيام التطوع منها صيام ثلاثه ايام من كل شهر ورد انها ث ل ا ث و ع ش ر ة و أ ر ب ع ة و أ ن ه ا ثلاثة يعني عشرة و أ ر عشرة ب ع ة و خ م س ة عشر ة هذه نسموها في ا ل ل غ ة م ب ن ي ة على ف ت ح ي فتح الجزئين, على فتح الجزئين. وورد كذلك إ خ و ا ن ي إ ي ش أ ن تصوم أن تصوم في أ و ل الشهر أ و وسطه او آ خ ر ثلاثه ايام من أ و ل ه أ و من وسطه أ و من آ خ ر يعني اساس النصوص التي ورد فيها صيام ثلاثه ايام من كل شهر أ ي ثلاثه ايام أي ث لكن لا شك والله اعلم ن أ ف ض ل ايه البيت أ ي ا م البيت لانه تذهب و ح ر الصدر غ ش ة و ب ل ا ب ل ة وساوسه فانا انصح نفسي واياكم الله ي قدرنا على س ي ا م ذلك يعني على كل حال قضيه هذه م س أ ل ة يعني محترف فيها ونحن نرجح عدم الصيام إ ل ا ل ف ر ي ض ة جيد كيف طيب سبحانه و ت د ا ل ى محمد اشهد ان لا اله الا انت استغفرك في مجال ا ل ت ف ا